حضنك وطن حب عشت ي من ب ع د ب ا تغربت شنت الهوى لا تنفسا صرت اختنق لما نرحيك رغم البعد لا تعتقي انسى العشق وانسى الوعد مهما ي غ ر ما انسى ح ا ك ل ل ا ب ا ن مهما يغرق بي العمر يا هواي قاع و س ا ي يعني ا ل و ب ا يعني العشش مهما جرب وشما ح ص ل حالف ا ب ا ما ن ف ت ك بس معي دقه القلب صدق جذب معقول حب بس معي دقه القلب تعرفني زين كل حنين وبيع شوق وكم حب やめてともに。<音楽><音楽> تدري ا ش ف ي ت لما نرحيت ضيم وقهر واتمرضت ما ظلمتش ضيم قال م ج ارجع ل تعال الحك حبيبي تخبى و ت باب المجال ارجع تعال الحق حبيبي تخبى